الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه ما بعد مع الدرس الخامس عشر من دروس شرح الشاطبية وإكمال لباب حروف قربت مخارجها قال الناظم رحمه الله تعالى وياسين أظهر أنف حقه بدا ولون وفيه الخلف عن ورشيم خلا وحرمي نصر صاد مريما من يرد سواب لبثت الفرد والجمع والصلاة فطاسين عند المين فازت أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا فتركب هنا برد قريب بخلفهم كما ضاع جاء يلهث له دار جهلا فقالون ذو خلف وفي البقرة فقل تعذب دنا للخلف جودا وموبلا ويأتينا أظهر عن فتى حقه بنا قرأ المغموز لهم بالعين وهو حفص والفاء وهو حمزه وحط ابن كثير وابو عمرو والباء وهو قانون ترى هؤلاء بإظهار نون ن يس عند في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم هكذا بإظهار نون يس عند و والقران ياسين والقران و هذا معنى قوله وياسين أظهر عن فتى حقه بدأ فيكون المسكت عنهم بالإضغام قولا واحدا هكذا ياسين والقرآن الحكيم يكون إضغام بغلة بمقدار حركتين الغلة بمقدار حركتين ونون وفيه الخلف والورشيم خلا أي قرأ كذلك حفص وحمزة كثير وأبو عمرو وقالون بإظهار نون والقلم النون عند ذي واو والقلم هكذا نون والقلم وما يسترون إلا أن ورشا له خلاف في كلمة نون والقلم فيكون له الإظهار والإظهار والإظهار أشهر عليه الأكثر من أهل الأداء فالإظهار كما مثلت نون والقلم والإضغام والقلم والباكون غير مذكورين أي المسكوت عنهم لهم الإضغام قولا واحدا بعد ذلك قال وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثة الفرد وجمع والصلة هذا البيت معطوف على ويسين أظهر فيقرأ نافع وابن كثير المرموز لهما بكلمة حلمي وعاصم المرموز له بنون من نصر قرى هؤلاء بإظهار دال كافها يا صاد ذكر رحمة ربك الدال من صاد صاد ذكر بالإظهار فيقول مسكوت عنهم وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي بالإضغام هكذا طبعا أنا أمثل فقط أما خلافات القراء في الاماله والتقليل في الهاء والياء فهذه لها حكم آخر وفي مكان آخر كفا يا عين صا الذكر رحمة ربك هكذا يقرأ أبو عمر بن عامر وحمزة الكسائي المسكوت عنهم غير حلمي نصر قالوا وَمَنْ يريد ثواب لَبِثْتَ الفرد وَالْجَمْعَ وَالْصَلَىٰ أي لظل وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدنيا في موضعين في سنة أبي عمران قرأ بإظهار الدال عند الثاء وكذلك في لظ لبست الجمع والفرد الدال المفرد قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم وكذلك فيه قال كم لبستم في الأرض على السنين قرأ بالد الدال ومن يريد ثوابا والف لبست ولبستم كذلك حرمي نصر قرأ بالاظهار من يريد ومن يريد ثوابا قال كم لبست قال لبستم بالاظهار قال كم لبستم بالإظهار فيكون لحمزه الـ حمزه والكسائي و ابي عمرو بن عامر الادغام قولا واحدا هكذا ومن يريد ثوابا ومن يريد ثوابا قال كم لبس قال لبت يوما أو بعض يوم قال لبتتم في الأرض عدد سنين بإذعام التاء في التاء في لبست و وهذا معنى قوله لبثت الفرد والجمع والصلاة أي المفرد أو الجمع نعم قال بعد ذلك وطاسين عند الميم فاز أي أظهر حمز الكلام معذوف على واسين أظهر أي أظهر حمز المرمز له بالفاء من فاز ن السين عند الميم في لفظ طاسين ميم في اول سورتي الشعراء والقصص باظهار نون السين عند الميم مره ثانيه طاسين ميم واضغمها غيره هكذا طاسين اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلة أي قرأ حفص وابن كثير المرموز لهما بالعين من عاشر والدال من دغفلة بإظهار الذال عند التاء في لفظ اتخذتم الدال على الجمع اتخذتم يقرأ حفص وابن كثير بالإظهار اتخذتم وكذلك المفرد لان اتخذت ثم أخذتها حيثما جاء هذا اللفظ في القرآن سواء كان فيه تاء الجمع أو تاء المفرد فحفص وابن كثير بالإظهار والباقون بالإظهام الباقون بالإظهام هكذا اتخذتم لإن اتخذت ثم أخذتها لغير حفص وابن كثير قوله وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاج يلهث له دار جهل وقالون بخلفه وفي البقرة فقل يعذب دنى بالخلف جودا وموبلة نظر كم معنى في سوره هود قول الناظم وفرق هدى بر قريب بخلفهم أي قرأ البزي المرموز له بالاء من هدى والقالون مرموز له بالباء من بر وخلان مرموز له بالقاف قرأ هؤلاء الثلاثة بالإظهار والإضغام الإظهار هكذا اركب معنى او بالادغام اركم على البزي له وجهان الادغام وبه اخذ له الداني من طريق النقاش والاظهار وبه اخذ له الداني من طريق من غير طريق النقاش قالون كذلك له وجهان الادغام وبه له وبه قرأ له الامام الداني على طاهر بن غلبون والاظهار وبه قرأ له الداني على ابي الفتح فارس وخلا بذلك الاظهار به قرأ له الإمام الداني على أبي الفتح فارس وبالإظهار قرأ له الإمام الداني على قاهر بن غلبون هذا معنى قول الله الناظم وفركب هدى برد قريب بخلفهم كما ضاع جاء أي ابن عامل المرموز له بالكاف وخلف المرمز له بالباد وورش المرمزلا له بالجيم قرأ هؤلاء الثلاثة بالإظهار قولا واحدا من أين أخذنا الإظهار؟ لأن الكلام معطوف على وياسين أظهر فتكون قراءة المعامل وخلف وورش هكذا اركب معنا اركب معنا بإظهار الباء مع قلقلتها المسكوت عنهم وهم قنبل وأبو عمرو وعاصم والكسائي يقرؤون بالادغام قولا واحدا وتأخذ قراءتهم من ضد قراءة الذين يقرؤون بالإظهار قولا واحدا هكذا اركب معنا هذا هذه قراد قنبل وأبي عمرو وعاصم والكسائي بالإضغام قولا واحدا ويكون إضغام متجانسين صغير والميم تكون فيه مشدلة تغلب المقدار حركتين اركم معنا قوله يلهث له دار جهلا وقالون ذو خلف أي أظهر هشام وابن كثير وورش قولا واحدا الثاء عند الذال في قوله تعالى يلهث ذلك يلهث ذلك في الثاء الثاعة عند الذال في سورة الأعراف وورد عن قلون وجهان الإظهار مثل هشام وابن كثير وورش يلهث ذلك وبيه قرأ له الإمام الداني على قاهر بن غلبون والإظهام كباقي القراء غير الذين يظهرون هكذا يلهث ذلك وبيه قرأ له الإمام الداني على أبي الفتح فارس فباقي القراء الذين لم يذكروا في هذا البيت يقول له إضغاموا قولا واحدا هكذا يلهد ذلك وقوله وفي البقرة فقل يعذب دنى بالخلف جودا ومبلاء أي قرأ ابن كثير بخلاف ورش قولا واحدا بإظهار الباء المجزوم عند المين في لظ ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء في سورة البقرة والصحيح أن ابن كثير له الإظهار قولا واحدا وكيف يكون ورش وابن كثير بالإظهار قولا واحدا وقرأ قالون وأبو عمرو وعمرو والكسائي بجزم الباء وإضغامها في الميم هكذا ويعذب من يشاء والمسكوت عنهما ابن عامر وعاصم يقرآن برفع الباء وإظهارها هكذا ويعذب من يشاء كما نقل وذلك في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على قراءة من يقرأ بالإظهار والجزم أما من يقرأ بالرفع والإظهار وهما ابن عامر عاصم فيقرآن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالرفع مع الإظهار بهذا نكون قد انتهينا من شرح باب حروف قربت مخارجها ننتقل إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين قال الناظم رحمه الله وكلهم التنوين والنون أضغموا بلا غنة في اللام والراء يجمل وكل بينمو أضغموا مع غنة وفي الواو والياد دونها خلف تلا وعندهما للكل اظهر بكلمه مخافه اشباه المضاعف اثقل وعند حروف الحلق للكل اظهر الا هاج حكم العامه خاليه غفلا وقلبهما ميما لدى الباء واخفى على غنه عند البواقي ليقبل هذا باب احكام النون الساكنه والتنوين ومعلوم ان احكام النون الساكنه والتنوين تدرس في المرحله الابتدائيه ولكن يعني من باب التذكير أن إذا طال العهد بالطالب على الأحكام يعني مضى عليه فترة قد ينساها فنعيدها بسرعة على ضوء الآيات وفيها بعض الزيادات قول الناظم وكلهم التنوين والنون أولا النون ساكنة هي النون الخالية الخالية من الحركة أي التي لا حركة لها شيء ساكن بمعنى أنه ليس له حركة والتنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا ووقفا يقول وكلهم التنوين والنون أضغموا بلا غنة في اللام والراء ليجمل أي اتفق القراء السبعة على إضغام النون الساكنة والتنوين بلا غنة في اللام والراء هكذا هدى للمتقين ولكن لا يعلمون غفور الرحيم من رزق ربكم من ثمرة الرزق إلى غير ذلك أو من لدنه فهذا إضغام بغير غلة ويسمى إضغاما تاما أو إضغاما كاملا لذهاب الحرف وذهاب صفته فهذا الإضغام بغير غلة أنه من الساكنة والتنوين في اللام والراء لكل القراء السبعة قال وكل بِيَنْمُوا أَبْغَمُوا مَعَ غُلَّتِهِ أي اتفق القراء السبعة على إبغام النون الساكنة والتمين في حروف ينمى مع الغلة فحروف ينمى هي الياء والنون والميم والواو الأمثلة نحو من يعمل ومثال آخر وجوه يومئذ ناعمة مثال آخر وما بكم من نعمه من نعمه فمن الله مثال اخر وجوه يومئذ لا ضيره مثال النون الم واتوهم مما لله الذي اتاكم مثال مع م فما اتاني الله خير مما اتاكم مثال التنوين مع الواو من ولي ولا واق إلا أن خلف الحمزة أضغى منون الساكنة والتنوين بلا غنة في الواو والياء أخذ من قول الناظم وفي الواو والياء دونها خلف تلا أي بلا غنة والأمثلة هكذا يقرأها خلف فمن يعمل مثقال فمن يعمل الغام من غير غنة مثال التنوين مع اليا وجوهية وما مثال النون الساكنة مع الواو ومثال التنوين مع الواو مولي ولا واق. هكذا يروي خلف بترك الغنة في النون الساكنة والتنوين مع الواو واليا ولذلك قال الناظم وفي الواو واليا دونها خلف تلا وشرط إضغام النون الساكنة أن تكون آخر الكلمة وحرف من حروف الاضغام في بداية الكلمة التالية. كالأمثلة السابقة فإن اجتمعت النون الساكنة مع الواو أو الياء في كلمة واحدة فيجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا وذلك في أربع كلمات وردت في القرآن دنيا وبنيان وقنوان وصلوان ويسمى إظهارا مطلقا لأنه ليس إظهارا حلقيا ولا إظهارا شفويا فهو يتقيد بحلق ولم يتقيد, يتقيد بشفة. فلذلك سمي إظهارا مطلقا وإلى... وإلى هذا أشار النظم بقوله وعندهما لكل أظهر بكلمة مخافة إشباع المضاعف أفقلا أي أظهر النون الساكنة إذا اجتمعت مع الواو أو الياء في كلمة واحدة حتى لا تشبه الكلمة المضاعفة التي يضغم فيها الحرف في مثله فتصير, فتصير كلمة سنوان إذا ضغمن النون في الواو تصير كانها سوان كأنها واوان وكلمة كنوان إذا ضغمن النون في الواو تصير كأنها واوان قوان ف وكلمة دنيا لو ضغمن النون في الياء تصير دية دية كأنها يائين كأنها ياءان الأولى ساكنة والثانية والثانية متحركة ولذلك وجب إظهار النون السكينة عند الواو والياء إذا اجتمعت النون والواو أو النون والياء في كلمة واحدة ويسمى إظهارا مطلقا كما قلت سابقا نعم قال بعد ذلك الناظم وعند حروف الحلق الكل أظهرا ألا حاجة حكم عم قاليه غفلة ال تبقى القراء السبعة على اظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاته مع حرفا من حروف الحلق وهذا يسمى اظهارا حلقيا لان النون الساكنه والتنوين يظهران عند هذه الاحرف التي تخرج من الحلق ثم اظهارا حلقيا لان الاحرف السته الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء تخرج من الحلق وسبب الاظهار تباعد المخرج أو بعد مخرج النون الساكنه والتنوين عن هذه الأحرف الستة التي تخرج من الحلق فالنون الساكنة والتنوين تخرجان من طرف اللسان مع ما يحاذيها من نفة الثانيتين العليين والأحرف الستة تخرج من الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ويقال لا أحرف الحلق وقد ذكرها الناظم في أوائل كلمات ألا هاج حكم عما خالي غفل ألا نأخذ الهمزة وهاج نأخذ الهاء وحكم نأخذ الحاء وعم نأخذ العين وخالي نأخذ الخاء وغفل نأخذ الغين دعم والأمثلة الهمزة النسكن مع الهمزة من كلمة واحدة مثل ين أونا والنون نسكن مع الهمزة من كلمتين من آمن التنوين ولا يكون إلا من كلمتين مع الحمزة كل آمن. الهاء من كلمة ينهول النون سكنا مع الهاء من كلمتين من هاد النون التنوين ولا يكون إلا في آخر الكلمة مع الهاء جرفاها. الحاء النون سكنا مع الحاء في كلمة واحدة أصلي لربك وأنحر مع النون سكنا مع الحاء من كلمتين تنزيل من حكي من حميد. وهذه الآية اشتملت على نون سكنة بعد حاء وتنوين بعده حاء من حكيم من حميد النون سكنة مع العين في كلمة أن عمته النون سكنة مع العين في كلمتين من عملا تنوين بعده عين حكيم علي الخاء النون سكنة مع الخاء من كلمة المن خانقة النون سكنة مع الخاء من كلمتين من خير تنوين بعده خاء فمن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ذَرَّةَ خَيْرًا اا النون الساكنه مع الغين فسيلغون اا النون الساكنه مع الغين من كلمتين من غل النون الساكنه مع التنوين قولا غير قولا غير الذيكرا وهذا يسمى اظهارا حلقيا كما قلت سابقا لخروج الأحرف الستة من الحلق قال بعد ذلك النظم وقلبهما ميما لدى الباء وأقفيا على غنة عند البواقي ليكمله يذكر النظم في هذا البيت حكمين حكم الإقلاب وحكم الإخفاء الإخفاء الحقيقي فالإقلاب هو قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء المثال نحو أنبئوني هذه نون بعدها باء من كلمة واحدة أنبئوني نون سكينة بعدها باء من كلمتين من بين أيديهم التنوين في آخر الكلمة وبعده باء عليم بذات الصدور والأصح في نطق الإقلاب أن نترك انفراجا قليلا بين الشفتين وكذلك في الإخفاء الشفوي في نون السكينة مع الباء نحو إليه بهذية حتى يتحقق الاخفاء لأننا لو اطبقنا الشفتين اطباقا كاملا في الاقلاب وفي الاخفاء الشفوي تخرج الميم مظهرة ولم نأتي بالاخفاء الذي ورد في التعريف لأن التعريف يقول الاقلاب هو قلب النون الساكنه والتنويم ميما عند الباء مع مراعاه الغنه والاخفاء فالاخفاء أن تترك فراجا قليلا بين الشفتين بحيث يعني يخرج النفس فقط هكذا أنبئوني فمن يرى النار القارئ لا يظن أن هناك انفراجا ولكن هناك انفراج قوله هذا انتهينا من حكم الإقلاب نون الساكينة والتنوين ممن عند الباء لا حرف واحد هو الباء بعد ذلك قال وأخفي على غنة عند البواقين يكمله أي أخفيت النون الساكينة والتنوين مع غنة عند مواقع الأحرف الخمسة عشر الباقية لأننا أخذنا ستة أحرف للإظهار وستة أحرف للإضغام بلوعيه فيصير 12 حرفا ثم حرف واحد للإقلاب وهو الباء فتصير الأحرف 13 حرفا بقي عندنا 15 حرفا يأخذها الإخفاء الحقيقي والإخفاء الحقيقي هو مركبة متوصفة بين الإظهار والإضغام أي النطق بالنون الساكنة والتنوين في حالة متوسطة بين الإظهار وبين الإضغام عارل عن, التج عن التجديد مع بقاء الغنى في الحرف الأول أي في النون الساكنة والتنوين وحروفه 15 حرفا مجنوعة في أوائل كلمات البيت التالي صف ذا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالمة نأخذ الحرف الأول من كلمات هذا البيت الصاد والامثله نحو ينصركم انصدوكم بريح صرصرين الذال نحو منذر من ذكر سراعا ذلك الكاف نحو ينكثون من كان عادا كفروا الجين نحو انجيناكم ان شيئا جنات الطاء نحو تنطقون من طيبات قوما طاغين الزاي نحو انزلناه فإن زللتم يومئذ زرقا الفاء نحو أنفقوا ان فاتكم عمي فهم التاء نحو وانتم من تحتها جنات تجري من تحتها الانهار الشين نحو ينشئ لمن شاء عليم شرع القاف نحو منقلبون ولئن قلت شيء قدير السين نحو من سأته أن سلام عليكم عظيم سمعون الدال نحو أندادا من دابه قنوان دانية أثاء نحو منثورا من ثمرة في ظلمات ثلاث الضاد نحو منضود من ضل قوما الله الضالح ينظرون ان ظل قوم ظلموا فنطق الإخفاء الحقيقي نطقا صحيحا أن تترك اللسان معلقا بين أعلى الفم واسفل الفم لا تجعل طرف اللسان ينصق بأعلى الفم أو بسقف الفم حتى لا تخرج النون مظهرة فنقول هكذا أنجيناكم لو قلنا أنجيناكم وهذا يقع فيه كثير من الناس فلم نكن قد أتينا بالإخفاء على وجهه الصحيح وخرجت النون مظهرة فالصحيح أن نقول أنجيناكم وكذلك ينبغي أن نلاحظ أن الإخفاء إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف التخيم تفخن فيه الغلة نحو ينصركم أو صدوكم مثلا ينظرون موضود مقلبون أي في حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط القذل بدون إلخاء والغير لأن إلخاء والغير معلومة استاكينة والتنوين إظهار حلقي فالحروف الباقية هي القاف والصاد والضاد والطاء والظاء هذه خمسة أحروف ينبغي أن نفخن غنة الإخفاء عندها كما مثل. ولذلك قال أحد علماء التجويد وفخم الغلة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها وبهذا نكون قد انتهينا من شرح باب أحكام من الدون الساكنة والتنوين ويليه باب الفتح والإمالة وبين النظين ونشرحه في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين معنى قول صف ثناء يسألنا بعض الطلاب عن معنى هذا البيت معناه صف أي صف لنا رجلا ذا ثناء ذا يعني صاحب ثناء هذه جملة مستقلة والجملة الثانية كم جاد شخص أي أن الجود يرفع صاحبه في عند الله تبارك وتعالى وعند الناس كم جاد شخص أي كثير من الناس سموا وارتفعوا بجودهم قد سما فانجاد شخص قد سما هي ارتفعت منزلته عند الله تعالى بجوده وسخائه وكذلك أحبه الناس دم طيبا هذا دعاء من الناظم لمن يحفظ القرآن ويتحلق بالأخلاق الفاضلة دم طيبا أي عيش عيشة طيبة زد في تقا أي تزود بتقوى الله تبارك وتعالى فهي خير زاد بعض لمن أي أن الظالم دائما موضوع حتى ولو كان في المظهر أنه مرتفع لأن الظلم يضع صاحبه عند الله وعند الناس حتى ولو كان مرتفع القدر بين الناس ظاهرا إلا أن قدره موضوع عند الله وفي الآخرة كذلك موضوع هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين